وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بِرَبِّهِمْ يشركون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اِذَآءَذَا ظَلَمٌ مِّن رَّحْمَةٍ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها فنسلحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون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 آتِ ذَلِكَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ آتِ ذَلِكَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هم فَإِنَّ اللَّهَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من زكاة اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ وَزَّقَكُمْ ثُمَّ يُهِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ أَمَّنَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ وَزَّقَكُمْ ثُمَّ يُهِيتُكُمْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ شَيْءَ هَلْ مِشْوَاكَ إِنْ نَفْعَلُ من, مِنْ ذَلِكُم مِّن شَيْءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّنْ يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي البر أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهو الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي